فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك بيحيي مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا wat zeiden, wat zeiden,